يا المور خذ خانة الخامس من اليمن تحت الرتب ترى الاخراق خربانا والله لتبطي وحنا ما تفهمنا مدامي ما يقول ما عقبتي قلبانا قلبون في الخامس من اليمنا تحتر تبرد ترى لقلاق خربانا والله التقوى تشكي الظلم حل الوقت ظالمنا دليل ظلمي تراك تشوف برهان البارحه مع ثلاث ايام ماني يرخي مع حازمنا نروي بدل ون يضيع ماهي شقان والنادي يقرب صديق ولا يكلم اطراف في اليمنا الاخلاق جبال خاصمنا منا يقضي لوازمنا صداقت تستحل بيوت عدوان عز الله لنا من الدنيا تعلمنا رس صعب على التلميذ نسيان. في قلبي علمنا أبا عن غريب حال عربان لو كان في بيت جدعهم حطمنا يا وسع صدري على bij ben het يا المور خذ خانة الخمس من اليمن تحتار تبرت ترى لخرق خربا